موقع قراء دولة الكويت يقدم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون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 ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا في الظَّمْأَ وَإِنَّ عَلَا ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا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 فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ أنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين <الصحيح> شأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم فأرسلنا فِيهِم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلات تتقون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 ايعدكم انكم اذا امتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 تَكُونُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Fadarum fi ghamrati him hatta hain Ayahsabun anna ma numidduhum bihi min malin wabaniin Nusari'u lahaum fi al-khayirat ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما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 أنكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجون أَفَلَمْ يَدْدَبَرُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ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 اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون أتنا وكنا تراب وَعِظَامًا إننا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأبائنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن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 كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل اتيناهم وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون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 وقل رَبِّ أَعُوذُ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن خفت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا, خسروا أنفسهم في جهنم خالدون في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحهون الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها كذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وكنا قوما ضالين، ربنا. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خير الرحيم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 فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ